بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقي تعليقان يرتبطان بالصورة السابقة. لأول أنه لا معارضة بين صحيحه زرارا الداله على أن من تذكر الظهر في أثناء العاصر أو بعد الفراغ منها. عدل إلى الظهر وبين صحيح صفوان الدال على أن من صلى العصر ولم يتذكر الظهر حتى غربة الشمس. فإن وظيفته قضاء الظهر وذلك لاحتمال خصوصية لخروج الوقت وأن شرطية الترتيب بين الفريضتين إنما تراعى مع فرض أثر لهذا الترتيب وذلك يختص بما إذا كان الوقت حاضرا وأما مع خروج الوقت فلا موضوع لرعاية شرطية الترتيب بين الفريضتين التعليقه الثانية ذكرنا سابقا أنه بناء على أن موضوع الحجية خبر الثقة الذي لم يقم منشأ عقلائي على خلافه لا يمكن العمل بهذه الفقره التي وردت في صحيح زرارا الداله على الامر بالعدول الى الظهر لمن دخل في العاصر والسر في ذلك عدم عمل المشهور بهذه الفقره ومما يؤكد ان عدم عمل المشهور بهذه الفقره مانعون ان المشهور لم يعرض عن الصحيحه بل عمل بها في الفقره أخرى حيث عمل المشهور بهذه الصحيحة في الفقرة المرتبطة بالعشاءين بل استدلوا بها بينما لم يعملوا بهذه الفقرة المرتبطة بالظهرين مع أن الرواية واحدة وصحيحة مما ينبه على ان هناك مانعا لديهم من العمل بهذه الفقره ومجرد وجود هذا المنبه يعد منشا عقلائيا لاحتمال الخلاف مانعا من تمامية موضوع الحجيه يقع الكلام فعلا في الصورة الثالثة وهي ما إذا تذكر المغرب بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر المغرب بعد الدخول في ركوع الرابعة من صلاه العشاء فهل يتمها عشاء او انها محكومه بالفساد ولا بد من اعادتها بعد الاتيان بصلاة المغرب وهنا اتجاهان لدى الفقهاء من يرى الفساد وقد نسب إلى المشهور ومنهم سيدنا الخوي قدس سره ومن يرى الصحة وهو أنه يتمها عشاء وتقع عشاء صحيحة ثم يأتي بالمغرب بعدها ولبيان مدرك هذين الاتجاهين نقول تارة نتكلم عن مفاد الدليل الخاص وتاره نتكلم عن مفاد حديثي لا تعاد وما يقتضيه الحديث فبلحاظ الجهة الاولى وهي مفاد الدليل الخاص فعندنا صحيحه عبيد بن زراراه قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس فقد وقع البحث في مفاد هذه الفقره وهي الا ان هذه قبل هذه وهنا تصورات ثلاثه لهذه الفقره أن المراد بها القبلية من حيث الشروع أو أن المراد بها القبلية في معظم الأجزاء أو أن المراد بها القبلية في تمام الأجزاء ويمكن الرجوع إلى صلاة المحقق النائمين كتاب الصلاة للمحقق النائمين حيث تعرض لهذا المبحث فالتصور الأول يقول قوله عليه إن قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه غاية ما يدل على اعتبار صدق القبلية عرفان، وصدق القبلية عرفان بأن يشرع في صلاة الظهر قبل أن يشرع في صلاة العصر، حيث يصدق أن هذه قبل هذه. وبناء على هذا التصور يجوز التداخل بين الفريضتين فيمكن له ان يصلي ركعه من الظهر ثم يدخل في العاصر ويتمها ثم يرجع الى الركعه الثانيه من الظهر وبذلك يصدق عنوان القبليه عرفان اي ان هذه وهي المعنونه بعنوان الظهر قبل هذه وهي المعنونه بعنوان العصر ولا يلزم من ذلك محذور وهو محذور الزياده في الصلاه لانه اتى باجزاء صلاه العصر لا بعنوان هذه الصلاه التي شرع فيها بل بعنوان صلاه اخرى ولا يعد كلاما شنو ادميان لانه فصل بين اجزاء صلاه الظهر بصلاه الا وهي صلاه العصر فلا محذور موجبا لبطلان صلاه الظهر لا من حيث الزياده ولا من حيث الخروج عن هيئة الصلاة أو الحديث بكلام آدميين أو ارتكاب قاطع من القواطع أبدا؟ يعني الصيحة؟ صحيحة في صحيحة. نعم. ما يعتبر الموالات هذا جاب جاب الركعه الأولى في أول الزوال. ودخل في المستحبات والتعقيبات وجاب الركعة الثانية بعد ساعة وجاب الركعة الثالثة بعد ساعة شكوا بها ما كوش قال بيها نعم ليس فعلا آخر صلاة هذه صلاة هذه صلاة ما كوش كان هذه الصلاه ما انقطعت كلها في صلاة ما زال في صلاة ما. على كل حالين فبناء على أن المنصرف عرفا من القبليه القبلية العرفية والقبلية العرفية تصدق بالقبلية في الشرور هذا التصور الأول التصور الثاني الذي ركز عليه المحقق النائم قدس سره بأن ظاهر قوله إلا أن هذه قبل هذه ملاحظه قبليه بين الماهيتين لا بين الوجودين وبيان ذلك أنه لو كان المقصود بالقبلية بين الوجودين فإنها متحقق قهرا فكل شخص يصلي ثمان ركعات سوف تقع أربع قبل أربع بلا حاجة لأن يقول الإمام إن هذه قبل هذه فمن الطبيعي ان من يصلي ثمان ركعات بحكم انه وجود تدريجي سوف تقع اربع قبل, قبل اربع فاذا هذه قرين على ان المقصود ان ماهيه صلاه الظهر متقومه بالقبلي فالقبلي مقوم للماهيه لا انها شرط بين الوجودين فكانه قال لا ظهر الا ما كان قبل العصر فما لم تكن الاربع المقصود بها الظهر قبل مقصود بها العصف ليست شنو ده. ظهران وبالتالي بناء على, المحقق النا... على كلام المحقق النائمي بما ان القبليه لوحظت بالمقارنه بين الماهيتين فمقتضى ذلك ان ندور في تحقيق القبليه خارجا على ما هو المقوم للماهيه فهل المقوم للصلاه كصلاه الظهر تمام الاجزاء ام المقوم لصلاه الظهر الركوعات الاربعه فيقول المحقق النائني ان المقوم لصلاة بازاء صلاة ليس هو التشهد او احدى السيدتين او السلام فان هذه مشتركه بل المقوم لماهي يعني لماهيه الصلاه عرفان هو شنو هو الركوعات فمتى ما وقعت الركوعات الأربعة فقد تحققت الصلاة لأن مقوم الماهية قد حصل وإن لم تحصل بقية الأجزاء بعد فلأجل ذلك فلأجل ذلك أربعة بعد يقول إنما هي أربعة مكان أربعة ثماهية الأربع تتحقق بشنو بأربعة ركوعات ركوعات يا ركوعات ركوعات بل هذا الانحناء اربع صارت أربع ولذلك يقولوا صلى أربع ركعات قالت ما في الأمر فاقد للسجدتين وإلا هو أتى بأربع ركعات ركوعات فالنتيجة ان المحقق النائين قدس سره يستفيد من هذه الفقره الا ان هذه قبل هذه ان القبليه دخيله في ماهيه الظهر فلا ظهر حتى تقع الاربع بقصد الظهر قبل الاربع بجنوه بقصد العاصر وبما ان المقوم للماهيه عرفان يعني هو الاجزاء الرئيسيه لها فالاجزاء الرئيسيه لماهيه اربع ظهريه مقابل اربع عصريه هو الركوع الرابع إذن متى تحقق الركوع الرابع من تحقق شنو ماهيه الظهر والتصور الثالث الثمر بعدين أذكرها والتصور الثالث وهو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أن المستفاد عرفان من قوله الا ان هذه قبله هذه شرطيه القبليه شرعا بين الوجودين فالقبليه شرط شرعي بين الوجودين ولا ربط لنا بالماهيات وانما يريد الشارع ان يقول لا يصح الفرد الممثل لصلاه العصر حتى يقع وجوده بعد الفرد الممثل لصلاه الظهر ومقتضى لهذا الشرطية الشرعية بين الوجودين أن تقع تمام أجزاء العصر بعده الظهر فلا بد من القبلي في شنو تمام الأجزاء <تصفيق> <تصفيق> ومن هنا تظهر الثمر بين التصورين تصور بلده نائين وتصور بلده خوي وهو من اخل بالترتيب بين المغرب والعشاء حتى ركع ركوع ركعة الرابعه اي انه بعد ان ركع ركوعه الرابعة بعد ان ركع الركوع الرابع تذكر انه شنو لم يأتي بالمغرب هو تي بالمغرب فهنا هل ان الترتيب فات وقته وموضوعه ام ان موضوعه ما زال باقيا فعلى مبنى النائين قدس سره من ان القبليه انما هي بين ماهيتين ماهيه العشاء وماهيه المغرب وان المقوم المحقق لماهيه العشاء اربعه ركوعات مقابل ثلاثه ركوعات فلا يعتبر الترتيب في أكثر من ذلك إذن فبمجرد أن يركع الركوع الرابع من العشاء فقد انتهى موضوع الترتيب وبما أنه قد أخل بالترتيب غفلان او غفلتان أو سهوان، والترتيب شرط ذكري. فقد يقولوا ياي، فقد صحت صلاته عشاء خلاص. مع أنه بالنسبة للأجزاء الباقية من صلاة العشاء يكون قد أتى بها قبل المغرب. عمدان وعن التفاتين الا ان موضوع الترتيب انما هو بين الماهيتين والمقوم لماهيه العشاء مقابل ماهيه المغرب اربع مقابل ثلاث بينما بينما على راي سيدنا الخوئي قدس سره بما أن المستفاد من الرواية شرطية القبلي بين الوجودين أي بأن يقع الوجود الممثل للعشاء بتمامه بعد الوجود الممثل للمغرب. فعلى هذا التصور لا يتصور التداخل بين الفريضتين بان يشرع في الظهر او يشرع في المغرب ثم ياتي بالعشاء ثم يعود للمغرب مره اخرى كما انه على هذا التصور اذا التفت الى انه لم يأتي بالمغرب بعد يقول يا شيخ ابراهيم بعد الركوع الرابع من العشاء فهو وان اخل بالترتيب فيما مضى من الركوعات سهوا الا انه سيخل بالترتيب فيما بقي عمدان وسقوط شرطيه الترتيب في حال الغفله لا يلزم منه سقوط شرطية الترتيب حال الالتفات فمقتضى ذلك أن تقع العشاء منه فاسد فيأتي بالمغرب لا إله إلا الله إذن فنحن بين هذه التصورات الثلاثة هل ان ظاهر قوله نريد منه قول فصل يا شيخ ابراهيم هل ان ظاهر قوله الا ان هذه قبل هذه شوف الروايه اذا زالت الشمس هذا عبيد عبيد بن زراره بلا ان الرواية الروايه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه هل الظاهر منها عرفان أن يصدق أن هذه قبل هذه عرفان ويكفي في الصدق القبلية في الشروع أو أن مفادها أن ماهية الظهر متقوم بأن تكون قبل العاصر وإلا فكل ثمان ركعات تقع أربع قبل أربع وبما ان المقوم للماهيه ماهيه الاربع مقابل الاربع اربعه ركوعات وماهيه الاربع مقابل الثلاث جنو اربع ركوعات اذن فموضوع الترتيب ما لم يركع الركوع الرابع او ان المستفاد منها انه يتحدث عن عالم الامتثال فيقول بأن امتثال الأمر بالعصر إنما يتحقق إذا وقع وجود العصر بتمام أجزائه بعد بعد بعد الظهر شو تقول يا شيخ إبراهيم الله يفتح عليك إن شاء الله بفتحه O ya mansur ka binasram qulna aini qala kulli نعم. وإن كان احنا وقية مع هذه الرواية لكن مع ذلك <تصفيق> <م> <تصفيق> <م> <تصفيق> مع روايات <زي> الأخرى <الأصلاحيق> لا احنا على الرواية لا تروح للروايات الأخرى احنا وهالرواي عدري روايات الأخرى وما روايات أخرى احنا هالروايات نستفيد منها الوقع في هالروايات مو الوقع في الروايات الأخرى برحمة الله القانونة بي produto إن مقابلة الضه والحصر فقط وإنما مقابلة بين الضه والحصر في في الوقت يعني ملاحظ أنه, أنه حد ذاته للطولي والأسري حقيقة مقررة وهذه الحقيقة المقررة تقع بي بي بالزوال او أو بالغروب إلا أن احد الحقيقه قبل الآخر تمام يعني الشرط شرقي مثل ما يقول سيدنا شرع بين الوجودين لو بين الماهيتين مختلفتين كل واحد ما يختلفهم لو لا ذلك شنو المائز بين الاربع واربع اللي يصلي ثمان ركعات شنو المائز بين الاربع واربع حدفة عنوان هذا قبل هذا يعني ما لم يعنون هذا قبل هذا ما يتغير. لأن عنوان الظهر هذه التفتوا لها النقطة كلمة ظاهرة ما له دخالة العنوان اللي لازم تقصده هو القبليه حتى عند السيد الخوي عنوان ظهر عصارى هذا ما إلى دخاله في الصحه العنوان الذي لا بد ان تقصده وتمتاز به الظهر عن العصر ان تقصد هذه الاولى وتلك ثانية ولذلك في عده روايه تعبر بشنو بالأولى، فالقبليه هو العنوان المقصود، فإذا كانت القبلية هي العنوان المقصود، إذن عندك ثمان ركعات، قطعا الأربع الأولى قبل الثانية. لا نقصد فلا بد أن يكون القبلية عنوانا مقصودا حتى تصير ظهر، يعني قصدت بالأربع أن تكون هي القابل تقع ظهرها فهذه الا ان يا هذه يا وين هذه هو وصل لثمان ركعات يا هذه الا ان هذه يا هذه هو لثمان ركعات وهل اربع قبلها الاربع اذا إلا أن هذه ندري هذه قبل هذه شنو اذا كان اسم الاشاره راجع للركعات من الطبيعي انه هذه الركعات قبل هذه الركعات زين اتهمنا شنو معنى الا أن هذه قبل هذه وين اسم الإشارة وين يرجع إذن لابد أن يرجع إلى ماهية إلا أن هذه يعني الماهية المسمات بالظهر صير شنو قبل تلك الماهية المسمات بالعاصر فإذا صار ناظر للماهية يجو كلام الماهين. إلا أن تقولوا لا المقوم للماهية صحيح سلم بكلام النائني أنه ناظر لماهيه قبل ما هي لكن ما المقوم للماهيه هو تمام الأجزاء لا خصوص الأربع الركوعات ومسألة أخرى شو تقولوا <تصفيق> يعني ما يستفاد منه شيء معناه يعني ما يستفاد منه شيء على كلامكم يا شيخنا الشيخ كاشف الغطاء شيخ جعفر كاشف الغطاء ان الروايه ليست الا في مقام بيان اصل اصل شرطيه الترتيب اما ترتيب بين تمام الاجزاء بين معظم الاجزاء بين بين ساكته هي في مقام بيان اصل شرطيه الترتيب والبقيه مجمل ها <تصفيق>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 ما هو المشار إليه صلاة الظهر لق الأربع الأربعة الأولى. الأربعة ال الأربعة القبلية. <تصفيق> لا أربع. <لا> <تصفيق> إلا أن الأربعة القبلية قبل الأربع البعدية. أنا ماعنوي تقول قبلية. الأربعة. ولا <تصفيق> المحصل النهائي. الأربعة يجب أن تأتي بأربع قبل. ندري <تصفيق> المحصل النهائي هنا <تصفيق> كذا. تحليل فقرة هذه. إلا أن هذه. يشير الى ما هي مأمور بها وهي الظاهر لولا اشير الى هذا الوجود الخارجي الوجود هو متقدم بعد شنو هذه قبل هذه سيدنا داخل الصلاه <متصفيق> امامكم ماكو ماز بين الصلاتين الا هاي الجسم هل هاي ماكو ماز عندنا ها شاف ها هذا قبل هذه فعليه عليه عليه علي. علي. احنا نجيد الشرط الشرق في العرض الخارجي ما يخالف الخارج بين ماهيتين لو بين الوجودين ها الوجودين بس ما تنوى رجعنا ما الذي ينوى معنوان عنوان القبليه رجعنا الى نفس القبليه ما الذي ينوى هذه تنوى قبل هذه وش اللي ينوى هو نفس القبليه هي التي تنوى عنوان نعم طريق الشين الذي ينادى من الذي ينوى صحه الظهر اقول عنوان الظهر ما له مدخليه يقولون التحبي كلمة, التحبي الظهر كلمه الظهر اصلا ما لها مدخليه في البين حتى لابد ان يكون المقصود المنوي لازم تنويه وما كان اولى ما كان أولى والا عنوان الظهر ما إلى مدخلية ولا لو واحد تصور أن العصر هي الظهر والظهر هي العصر العنوان ما إلى مدخلية مدخلية إلى الأولى <تصفح> ولهذا يقول النائن هو ناظر المهيئة وهذا يأيد الله إني قل إذن هو في مقام بيان أن الفرق بين الماهيتين بأن تكون هذه أولى وهذه ثانية بس ما يريد يقول بالرواية أكثر من هذا يريد يقول في الرواية يا جماعة إذا دخل الزوال عليكم صلاتان والمائز بين هاتين الصلاتين أن وحدة تنويها أولى وحدة تنويها ثانية بس إذا هذا يريد قاعد يميز بين الماهيتين نرجع إلى ما هو المقوم للماهية عرفها يقول إذا رجعنا لما هو المقوم بين الماهية عرفه نجده أربعة ركعة خلاص هي. تم كلام النايني كلام صدر من أهله وقع في محله من سليمان صاحب صحيح يا نعم إيش بس لباد أربعة أربعة سلوك أول إذا ما قصد الأولى لا لكن إذا قصد الأولى نعم ما يحتاج الظهر عصر حتى لو ما يدري اسمها ظهر ولا عصر ولا يدري عن شيء خوب لأنه خلاف المرتكزات بس وإلا مش خوب من يسوي شيء شيء وما هو المنصرف من الرواية في حد ذاتها مع غمض النظر عن المرتكزات هذه شيء آخر بلي بلي على من يرى الاحتمال صحيحة شكو بيها جرب وفي صلاة جماعة تكون إمام جماعة وزي. والانصاف عدم ظهور الروايه فيما افاده سيدنا قدس سره ان لم تكن ظاهره فيما افاده المحقق النائن قدس سره ولكن على فرض تماميه مدعاه وهو أن القبليتين معتبرة بين الوجودين بأن تقع تمام أجزاء العصر وتمام أجزاء المغرب بعد الفريضة السابقه فتصل النوب هنا إلى حديثي لا تعال فمن ركع ركوع الرابعة ثم تذكر انه لم يصل المغرب فلو كنا نحن وحديث الا ان هذه قبل هذه لقلنا بفساد صلاه العشاء ولكن هل يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد ام لا هذا ما نبحث عنه غدا وهو ان حديث لا تعاد هل هو منوط بمطلق العذر كما يذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله أو أنه منوط بمن التفت إلى الخلل بعد وقوعه كما يذهب إليه سيدنا قدس سره يأتي الكلام غدا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين